يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفسهم ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون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 ا لله الواحد الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون